إن الفناء قد كتب على كل شيء ومن ظن غير هذا فهو واهم إن كل شيء بلسان حاله يقول ليس غير الله دائم وصدق الله حيث قال كل شيء هالك إلا وجهه ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم استعد الموت قادم سوف ياتي الموت لكن أنت يا مسكين واهم اوشك الموت فحاذر إن سيف الموت غادر سوف ياتي الموت لكن أنت يا مسكين واهم أوشك الموت فحاذر إن سيف الموت غادر لا يفرق بين طفل أو فتى للغد ناظر أو صحيح أو عليل كلهم لله صائر كلهم لله صائر ليس غير الله دائم واسالوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعيدوا الموت استعد الموت قادم فاعتبر إن كنت عاقل كل ما في الكون زائل فانتبه يا صاح وعلم عن قريب أنت راحل فاعتبر إن كنت عاقل كل ما في الكون زائل فانتبه يا صاح واعلم عن قريب أن تراحل قف مليا عند قبر فيه مليا